يا عين وجودي من زموري والسر يا عيد موتي بالدموع ورسي شرح الصيام ستشوق صحنانا كان سهر طيب جَوِيبًا قَيِّبًا وَمُغَاوِرًا أَمُبَشِّرٌ بِلا تهر به غطار كريم ذنوبنا اللهم اوكر ذنوبنا والدروبنا بابا عزیز می بلونوا انا قابلم فاتجب لنا اللهم اجعلنا يا مولانا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه منع تقائك من ومن المقبولين يا الله جاور به غفور الكريم يرونا قد دناكم الناي يمنع قائمة قوة تقبل صيامنا وقيامنا ورفوانا وشجودنا يا همان به الحلال عفواً ويغفر ذنبه إحسانا والضرب عاد نديداً يا رب الرحمن منك قلوبنا لا اوحت الرحمن منك بيوتنا لا اوحت الرحمن منك ركوعنا وسجودنا وقعودنا وندانا اقرا Oh, <laughs>